وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأطحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الدنيا جمالها وزينتها وانتظام أمرها بوجود أهل الخير والصلاح والدعوة والأمر بالمعروف وإرشاد الناس وتعليمهم فيها وإن رأس هؤلاء أهل العلم وإذا أطلق أهل العلم فهم حملة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أهل الحديث والسنة والأثر والاتباع والدعوة إلى الكتاب والسنة هؤلاء هم جمال الأرض وزينة الحياة الدنيا بهم حفظ الله الدين وأقام الملة وقامت بهم وبدعوتهم التي بلغوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على العباد الحجة واستبانت بفضل الله ورحمته ثم بسبب جهودهم وجهادهم المحجة فالحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة بقايا من أهل العلم يدعون إلى كتاب الله سبحانه وتعالى من ضل عن الهدى ويبصرون بنور الله الذي آتاهم أهل العمى ويصبرون منهم على الأذى فما أحسن صنيعهم وما أقبح صنيع الناس إليهم أيها الإخوة في الله يسر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممثلا في مكتب الدعوة والإرشاد يسره ويسر إخوانكم القائمين على تنظيم شؤون دورة الإمام ابن قيم الجوزية أن يرحب بكم جميعاً في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة ليلة التاسع والعشرين من شهر شوال عام واحد وثلاثين وأربعمائة وألف في هذه الليلة يسرنا جميعاً أن نلتقي بفضيلة والدنا وشيخنا العلامة الشيخ المجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى بلسانه وبنائه وبيانه ذلك الشيخ غني عن أن يعرف به مثلي ألا وهو الشيخ ربيع بن هادي بن عمير المدخلي حفظه الله ورعاه في هذه الكلمة التي سمعتموها قبل قليل ألا وهي الحث على التمسك بالعقيدة فباسمكم جميعا نرحب به جزاه الله خيرا سائلين الله سبحانه وتعالى له الأجر والمثوبة وسائلين له التسديد والتوفيق كما نسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا حسن الانتفاع فباسمكم جميعا نرحب به فأهلا وسهلا ومرحبا به حياه الله بين أبنائه وأولاده فليتفضل مشكورا بإلقاء كلمته التي استمعتم إلى عنوانها وجزاه الله خيرا وقبل ذلك أود أن أنبه على الإخوة الذين لهم جوالات هنا أن يحرصوا على أن تكون هذه الجوالات التي تسجل موضوعة على الصامت حتى لا تزعجنا بنغماتها وجزاكم الله خيرا وليتفضل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صلى الله عليه وصحبه اجمعين مرحبا لاحبتنا وابنائنا واخواننا في هذا اللقاء الطيب الذي نسأل الله تبارك وتعالى ونسال الله تبارك وتعالى ان يلهنا في منافيه وين للسداد في القول والعمل وأن اجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه والكلمة التي سأتكلم عن معناها ما ذكره الأخ الشيخ محمد بن هالي المدخلي التمثب بالأقيدة وأزيد التمثب بالكتاب والصنع ومنهج السلف الصالح العقيدة عقيدة السلف الصالح التي سأذكرها المستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وملخصها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خير وشر والإيمان بالبأت والجزاء والجلة والنار وبالقبر وما فيه من نعيم وعذاب كين هذا؟ هذه أساسيات العقيدة صحيحة. الصحيحة السلفية المستمدة من كتاب الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. صحيح. صحيح. هذا مجمل العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة والتي يخالف فيها أو في بعض منها أهل الأهواء أساس هذه العقيدة الإيمان بالله تبارك وتعالى وأنه رب هذا الكون وسيده وخالقه ومدبره والذي لا يستحق العبادة ولا ذرة منها أحد غيره لا من الملائكة المقربين ولا من الأنبياء والمرسلين ولا من الشهداء والصالحين العبادة خاصة بالله تبارك وتعالى لماذا؟ لأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت الضار والنافع سبحانه وتعالى ما تعني سبحانه وتعالى كل شؤون الدنيا والآخرة بيده سبحانه وتعالى لا يشاركه في ذرة منها أحد سبحانه وتعالى والقرآن مليء بثقير توحيد الله توحيد الربوبية الذي أعطينا عنه فكرة وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة لا بد للمؤمن أن يؤمن بهذه الأنواء الثلاثة من أنواع التوحيد التي هي أصل أصول الإسلام أصل أصول الإسلام أن بالله رب سبحانه وتعالى كما في آيات كثيرة وكما هو الواقع وكما فطر الله سبحانه وتعالى على ذلك عباده بما فيهم المشركون فإنهم يعترفون بأن الله سبحانه وتعالى والخالق لهذا الكون خالق السماوات والأرض ومدبرها ومنظم شؤونها، ولا يعتقدون في معبوداتهم أنها تفعل شيئا من ذلك أبدا ولئن سألتهم مقلق السماوات والأرض لا يقولن إلا الله أمن يملك السمع والأمصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقول الله الكفار واليهود والنصارى والوثنيون الاختلاف من لهم يؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقه وخلق هذا الكون ونظمه ودبر شؤونه لا يكابرون في ذلك وسيأتي من يخالفهم ممن ينتمي إلى هذه الأمة من زنادقتها المدسسين في صفوف الأمة والذين يعتقدون أسوأ مما يعتقد المشركون وذلك بأننا أعتقدون أن هناك من يتصرف الكون ويعلم الغيب وهذه الأشياء القبيحة يأنف منها المشركون والوثنيون لا يعتقدون ذلك في معبوداتهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقنبوا أما زلها ما يقول أنها تخلق وترزق وتبير يقول الله تبارك وتعالى في سأسوق بعض الآيات في تقرير استرحيد معنوائه الله إلهكم إله الواحد لا إله إله والرحمن والرحيح هذا تقرير لتوحيد الألومية وتوحيد الأسماء والصفات ثم يستدل على ذلك بما يأتي من الآيات الذالة على انفراده بالخلق والإيجاد والإحياء والإماس سبحانه وتعالى. إنا في خلق السماوات. عقبت الآية السابقة بقوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض. واختلاف الليل والنهار النهي والنها. والفلكة التي تجيء البحري البحر بأمره. بما ينفع الناس. ما يفعل الناس. الناس. وما أنزل الله. ما أنزل الله من السماء. من ما أحياه به الأرض بعد موتها. ما أزل الله من الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح. وتصريف الرياح وسحب المسخر بين السماء والأرض آيات لقوم يعقلون إن في خلق السماء والأرض وفصل في الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بأمر ما يفعل الناس وما أزل الله من السماوات الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح. والسحاب المسخرج بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون بمن يبركون يبركون بأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود الحق لماذا؟ لأنهم انفرد بإيجاد هذه الأشياء كلها من خلق السماوات والأرض ومن انزال الماء ومن تصريف الرياح ومن اختلاف إيجاده ليلة مختلف ليله مع نهاره سبحانه وتعالى إلى آخر ما ذكر في الآية هذه أدلة تسمى بأدلة توحيد الربوبيه التي يستدل بها القرآن والسنة على أن الله وحده هو المستحق والإبادة سبحانه وتعالى والذي خلق السماوات وخلق الأرض السماوات وما فيها من كواكب وشموس وأقمار وإلى آخره وملائكة والدواب أخرى لا نعلمها وخلق ما بين السماء والأرض الذي لا يعلم ما هذا الخلق إلا الله تبارك وتعالى وخلق الأرض وما عليها من جبال وبحار وأنهار وأشجار والدواب وبشر وغيرهم اللهم طرد لإيجاد هذه الأشياء وحده لا يشاركه فيها أحد فإذا هو الذي يستحق العبادة وحده ولا يستحق أحد ذرة من هذا الحق من هذه العبادة لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ويقول الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الباب الذين يدخلوا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا على بلاب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار في الآفرينها آية الله تبارك وتعالى يذهب هذا ويأتي هذا ويطول هذا فترة ويطول يقص مقابله فترة أخرى وهكذا قذاء يتسابق الليل والنهار الليل سادق النهار والشمس بيئه مستدر لها ذلك تقول الجلالة للشمس الشمس ينمق غير القمر ولا الليل سادق النهار وكل في فلك يسبح وهذه من آيات الربوية التي يستدل بها على أنه لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى وحده. هذا لمحة التوحيد الربوية. توحيد الأسماء والصفات جاءت في آيات كثيرة جاء في آيات كثيرة من أسماء الله الحسنى وصفاته الأداء. والله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة لا إله إلا الله الرحمن الرحيم والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هذه أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العليا هذا توحيد الأسماء والصفات الذي هو النوع الثالث من أنواع التوحيد. وهو كذلك يتضمن توحيد العبادة توحيد العبادة جاء فيه آيات كثيرة جدا وبيّن الله تبارك وتعالى أنه ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه سبحانه وتعالى وحده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم بالرزق وما أريد أن يرعيمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتينين سبحانه وتعالى سبحانه الله تبارك وتعالى انه ما خلق بينوع الانس الا للقيام بهذا الحق وهو افراده سبحانه وتعالى بالعباده فان الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين لا يحتاج إلى هذه العباده هذه العبادة وهذه التقربات إنما يعود نفعها إلى الخلق من الجن والإنس الذين خلقوا من عبادته والملائف خلقهم, خلقهم الله تبارك وتعالى فذلك والله والرزاق من القوة المتين فليس بحاجة إلى ذرة من هذه العبادات يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في في شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقصن في شيئا لو كانت قلوب الناس كلها على قلب أفجر خلق الله على هو الشيطان لا يبرر الله شيئا أبدا ولا ينقص من ملكه شيئا <تصفيق> يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد المسألة ما ينقص ذلك ملك إلا كما ينقص النقيب إذا أذنب البخشة بإذرة الصغيرة إذا دخلت البحر الواسع البحر الأبيض يتوسط والبحر المحيط والحرادي هل ستقص من لا شيء عندنا كذلك أمركم الله سبحانه لا يتقص شيء لا, لا يتقص من شيء, شيء. يد الله ملأة سحاء الليل والنهار أرأيتم ماذا أنفق منذ خلق السماوات السماء ليل ونهار يقني ويفني ويرزق وحي ويميت ويعطي ويعطي ويعطي لا ينقص ذلك من مسلم الله سبحانه وتعالى الغلي العظيم الواسع الكبير سبحانه وتعالى فأظم الله حق قدره لا يفعل المسلم كما يفعل مشركون الذين قال فيهم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبته يوم القيامة والسماوات مقويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشرفون وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مقويات بيمينه سبحانه وتعالى سبحانه هذا شأن الله تبارك وتعالى بل بعض شأنه سبحانه وتعالى والله يمسك السماوات بأصبع والأرض على أصبع والشجر على أصبع والبحار على أصبع وإلى آخر على أصبع سبحانه العلي الكبير فأظم الله حق عظيمه واقدروه حق قدره واعبدوه بقدر ما تستطيعون فإننا لأبدناه ليلا نهار لا نكي بشيء من نعمه سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أخصيك ليل أنت كباطيك على نفسك فلك الحمد سبحانه وتعالى رسول الله يأبد الله تبارك وتعالى ويدرع إلى الله ويجاهد في سبيل الله وهدى الله على أيديه أمم سبحانه وتعالى وكل الناس الذين اتبعوه ينالون من الأجور مثل أجورهم ومع ذلك لا يطني على الله حق السلام سبحانه وتعالى يرى نفسه ما شكر الله حق شكره ولا قد الله حقه ولا أثنى على حق ما يستشكر من السلام سبحانه وتعالى يجب أن يستشئر المؤمن في نفسه تقصيره وأجزه في القيام بحق الله تبارك وتعالى. يعني برأي الله تبارك وتعالى أن يعفو عنه تقصيره وأن يغفر له ذنوبه. فإن كل من آدم خطأ وخير الخطأ التوابين والحديث فيه كلام ولكن هذا واقع الناس كل من آدم لا أحد سامخطأ لا أحد يسلم من الخطأ وخير الخطأ والله يحب التوابين ويحب المتصدقين من توحيد العبادة الصلاة الصوم والزكاة والحج والجهاد والأمر المعروف والنعيم المكر كل هذه تدخل في نطاق توحيد العبادة فعلينا أن نبذل كل ما نستطيعه في عبادة الله سبحانه وتعالى من هذه الأمور التي ذكرتها وغيرها نصلي كما كان صلى الله عليه وسلم، ونصوم كما كان يعني الصلاة دخل فيها بدأ والصيام تقول فيها بدأ والزكاة دخل فيها أشياء وهذه الأركان من أركان الإسلام دخل فيها أشياء فضلاً غيرها فلنفتق الله ولنحاول أن نصلي مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصليين ولما حج عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، أما بعد أيه الناس قال إني لا ألقاكم بعد عن هذا، فقلوا أني من رفقكم لا ألقاكم بعد عن هذا. يجب على المسلم أن يتعرف في هذه الأشياء في ضوء كتاب الله وفي ضوء سلم الله صلى الله عليه وسلم. ويؤديها كما كان يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة نقيّة سليمة من أي شيء من عن عنوء البدع التي وقع فيها كثير من الناس. هذا يجب أن نعتبرها وأن نضع هذا الأمر بصلاحه. كذلك الدعاء لا يدعى إلا الله تبارك وتعالى. كما لا نصلي إلا الله ولا نصوب إلا لله ولا نحج إلا لله. لا ندعو إلا الله تبارك وتعالى والدعاء هو العبادة كما في الحديث الثابت عن ربي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة وقال <تصفيق> ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستخدموا عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل الذين يستخدموا عن عبادتي عن دعائي يذهبون ويدعون وغير الله الله ويستخبرون أن إخلاص الجعاء لله تبارك وتعالى فسوف يدخل جهنم الآخرين أي الصاغرين فعلينا أن نخلص الجعاء لله لا ندعو ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا حيا كان أو ميتا عاضرا أو أعوى لا ندعو إلا الله تبارك وتعالى ولا نضرع في الشدائد وغيرها إلا إلى الله. أما يجيب المترع إذا دعاه ويكشف السوء. لا فذلك إلا الله وحده سبحانه. وتعالى. لا يجيب المترع دعاه إلا الله وحده سبحانه. وتعالى والناس كلهم فقراء إلى الله لا يملكون لأنفس برا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا شيء. هؤلاء الناس الآن يدعون صلى الله ويستغيثون به في الشدائد. الله سبحانه وتعالى واطع هذا الرسول وعبد ورسوله وعبد الله ورسوله لما قال أحد صحابه أنت سيدنا ومن سيدنا قال لا استخفر لكم الشيطان إنما أنا عبد فأقوله وعبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام هكذا علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام ما نجعله نزل لله ولا دعوه ولا استغيث به ولا دعوه في الشلال. لا وبلغنا ما جاء إذا القضاء على هذه الأنواع الشرقية ما جاء إذا القضاء على الشرق ما جاء إذا تقرير التوحيد بكل أنواعه عليه. عليه الصلاة والسلام ثم لم يدعي نفسه شيئا من حقوق الله إلا الطاعة فإلا طاعته من طاعة الله لأنه مبلغ عن الله فطاعته طاعة لله سعادة طاعته ترجع إلى الله إذا ما على رسول الله لا نبراه ولا بسعنا ولا, ولا بغيره فلا بد من هذا الرسول في ظهة الله، وهو لا يأمر إلا بالحق، ولا يقول إن الصد، ولا يأمر بالباطل، هأشاه صل الله عليه وسلم. فنطيعه وننزله المنزل يستحقها، ونعتقد فيه أنه أفضل البشر، عليه الصلاة أكرم الرسل، وأن رسالته أكبر رسالات، وأن الكتاب الذي أنزل عليه مهيمن على كل الكتاب والرسالات السابقة. وأنه كتاب لا مثيل له ولا يأتيه الباطل من بيديه ولا من خلفه تنزيل من حكي له وهو كتاب محفوظ لم يتطرق إليه شيء من التغيير والتبديل ولا في حجم وحي لأن الله تعهد بحفظه إنا نحن نزل الذكر وإنا له لحافظون فعلينا أن نحترم الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نحترم هذا القرآن وأن نعلم ما فيه من الأخبار وأن نمتدر ما فيه من الأوامر وأن نتكرم ما فيه من النواهي هذا الذي يلزم كل مسلم مصدر ومما حذره البدع والخرافات والشركيات حذرناها رسول الله للصلاة والسلام حذرنا من الدعاء غير الله تبارك وتعالى حذر الله من الدعاء غيره كما ذكرت لكم تبارك الله فيه قال الله تبارك وتعالى والذي يزدر من ما يملكون من كفرية الملائكة والجن والإنس وغيرهم ممن يدعوهم الوثنيون والله لا يملكون مثقان ضره من هذا الكون لأن هذا الكون كله ملكه وكله خلقه وتدبيره خاص به سبحانه وتعالى وكلهم لا يملكون الأنفس من ولا نفعه ولا موته ولا دوره كلهم لا يملكون شيئا من هذا هذا يقول الله للرسول عليه الصلاة والسلام: قل لا أملي لكم ضرا ولا رشلا. ألا يستحي من ينتلي الإسلام؟ ألا يعتقد في رسول ويني؟ أنا أملي الضرا منه؟ والله سبحانه لقد سرّ. ألا لسان هذا الرسول؟ قل لا أملي لكم ضرا ولا رشلا. قل إني لا يجيرني من الله أحد. ولم اجد منهم دوله متحده فحق على المسلم كل سمع يقول هذا ويؤمن بهذا بارك الله فيكم ويعتقد في رسول الله وغيره انهم لا يملكون الاحسن ضر ولا نفع ولا املك لكم ضرا ولا نفع ولو كنت اعلم الغيب لسخطت الفجر وما سخر يسوع يمكن ان نفسه انه يضر او ينفع ولا يملك النفس يضر ولا نفرب. ولا يعلم الغيب لأن هذه من خصائص الله سبحانه وتعالى رب السباة والأرضين وخارق الجن والإنس أجمعين سبحانه وتعالى هذه من خصائصه التي لا يشبقه فيها أحد والدعاء كما قلنا لكم هو العبادة فلا يجوز أن يعدى أحده غير الله والذين تجامدونه ما يملك ولا من كفرين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بالشرككم ولا ينبئكم في أوضح وأصرح وأبيل من هذه الآيات الصالع بتمعيد الله سبحانه وتعالى والتي تحصر الضر والنفع في الله سبحانه وتعالى وأن غيره لا يملك شيئا ولو دعى إلى يوم القيامة لا يمكن أن يسمع. أنت تدروهم لا يسمعون. كيف تصدق الله هذا؟ الله أخبرك أنك إذا إن دعوت غيره ميتا غائبا لا يمكن أن يسمع. بها. كيف تطمع في هذا الميت؟ الذي لا يملك نفسه ضرا ولا فردا. وفي حال حياته لا يملك نفسه ضرا ولا فأنا. ولا حياة ولا مشرقا. كيف تطمع فيه؟ كيف تدعوه؟ والله سبحانه وتعالى حرم عليك أن تدعو عيره وبيّن أن هذا شرك وضلال وبيّنك أن الناس كلهم فقراء إلى الله والله وربي الحديث وبيّنك أن كل هؤلاء المدعوين لا يملكون كطميراً الكطمير هو الكشرة في نواة التبرى لا لذلك الذواب لا يملكها أحد الله مالك هذا الكون كله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون ومدبره ومنظمه وهؤلاء الذين تبعوهم كلهم لو يجتمعوا ما يملكون من من هذا الكون كله ما يملكون كأميره فلا تدعو إلا الله سبحانه وتعالى بيّن له ما يملكون من أنك إذا أولهم لا يسمعون <تصفيق> كيف أعتقد أنهم يسمعون كثير من الناس من تسبيل الإسلام ينادي عبد القادر القيلاني أو البدوي أو غيره من المجعومين يناديهم من آله الأميال ويعتقد أنه يسمعه ويستجيب له ويحقق له مطالبه ويكشف أدخوره هكذا يعتقد هكذا لقنهم الشيطان ولقنهم زنادقة الزنادقة الذي جس هذه الأقاعد في أوساط كثير من الملهى والمغفلين. والله عبد القادر لا يفسد صبره. والله كنت في الحلم. وزارني صارب علم من الخرافيين ومعه كتاب فيها فرج مس أبду القادر. جلس ضخم طبعاً بديمة وجلس يناظرني وأنا أبين له قائل الآيات وكذا الترديد أبين له يعني بلاد المشركين وعيد الذي أتوا على ضابي المسلمين أبين له أبين له قام يقرأ عليا من سجلا عبد القادر إنه بينما كان الله وعبد القادر يتناشيان على شاطئ نهر إذ انزلقت بالله رجله فانتشله عبدالقادر وبيت له هذا ضلال وهذا كفر لا يقول يهود ولا نصارى والله اليهود المصارى لا يتبعونه إلا قادر وأبينه أبين له أخذ الكتاب وكفت عاص أماني ثم كان يترمز علي وطلب مني أن يضحب الجعمة فكتب له في ذلك الوقت ولا أدري والله ما مصير لا أدري ماك لا أدري جاء الجامعة ما جاء الله عنه لكن الشاهد عشر. أنهم قد ألفوا في الكرامات للأولياء وذكروا فيها من الأساطير والضلالات والكفيات والإلحاد ما لا ألمه إلا الله النبهاني ألف الكتاب مثل سماه شواهد الحق في ديوازل السعادة السيئة ملأه بالكفريات والضلالات والدعاء إلى الشيخ ومحاربة الموحدين وله كتاب جامع كرامة الأوليات في مجلدين مليء بالقرافات والأساطير التي ينسبها إلى من يسميهم الأولياء <تصفيق> أشياء مغزية <تصفيق> لا تستطيع أن تذكرها والله إنه ما تستطيع أن تذكرها لما فيها من فحش والملكرات والضلالات والأباطئ ومن تصرفات في الكون من ألب الغيب ومن ومن ومن, ومن إلى فاحذروا هؤلاء وأنتم طلاب الجامعة تعودوا إلى بلدالكم ويوجد فيها مثل هذه الثرهات ومثل هذه الضلالات فتعلموا العقيدة الإسلامية الصحيحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن بلهج السلام الصالح <تصفيق> وعودوا إلى بلدالكم وعلموا توقيد الله الحق لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم كيف إلهد الله على أيديه وناس كثيرين ماذا تكسب وماذا يحقق من الخير ومن الفضل وإحراس فاحرصوا على دراسة هذه العقيدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الأسماء والصفات فيها ضلال في تعطيل في معتزلة في خوارج في روافض لعطلون صفات الله تبارك وتعالى ويمكننا كثير من أسماء الله وصفاته. الجامعية يعطيون أسماء وصفات. المتزلج يعطيون بعض الأسماء، لكنها أسماء جوفاء لا معنى لها عندهم. الشاعرة يؤمنون ببعض الأسماء، يؤمنون بالأسماء ويؤمن بعض الصفات ويؤعطون الصفات الصفات الخبرية: الرضا والغضب والمجيء والنزول وما شكل ذلك. هذه يؤقلونها ويجارون فيها الجهنية والمعتزلة والخوارج هو أقائد أنفسكم وأقائد المسلمين إذا أردتم إلى بلادكم صاحبوا في توحيد العبادة في توحيد الربوبية في توحيد الأسماء والصلاة لأن كثير من الخرافيين من الصوفي والراهض يعتقدون في الأولياء أنهم يعلمون الغيب ويسلموا الخوف الراهض يعتقدوا في الأولياء في الأعلم محبتهم وبرأ الله يعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون وأنهم أفضل من الأنبياء وأنهم وأنهم ويعطوهم صفات الصفات الألوهية ما لا يقوله اليهود المصارى هو بالله فإذا وجدتم من هذا الصرف بصروهم باكتال الله وسنة الرسول واحتجوا بهذه الآية كما كان الرسول لا أعلم الغيب بذلك نوح عليه الصلاة والسلام صرح لقبل أننا لم يقف ولا يكون أنه ملأ ولا يكون أننا لم يقف ولا يكون أنه حزاء الله والرسول قال مثل هذا عليه الصلاة والسلام أيضا مع قائد الصوفية أن أعبدك يا ربي لا طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك شوف الظلام يعبد الله فقط لأنه الله فقط أما الخوف ما في خوف أما الرجاء ما في شرجاء وهذا كفر بالله العبادة تدور على الخوف والرجاء فإذا كان يأبد الله لا يقضع في جنته الأنبياء يأقبونه في الجنة ويخاف من النار ويستعيد من النار ويقول لله الجنة قل إني أخاف أن أصيت ربدي أذاب يوم الأبو هذا هذه قالها الله عن رسول الله السلام في ثلاث سوء سوء قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم العرض يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الدين هل يكفي من هذا الكلام يا سيدي فسئل الى الحمد لله قال وما يقلب الله تصحح بالك اتخاف يا ناصر تفضل كيف لا وقلوب الناس بين الاصبعين صدق الرحمن وتعذب الله خوفا وطمعا ورجاء ومحبه ورغبة ورهبة كل هذه المعاني وغيرها من معاني العبودية يجب أن تستحضرها وتتجه بها إلى الله تبارك وتعالى وتخاف الخوف المعتدل الذي لا يؤدي إلى القلوب وترجو رياء المعتدل الذي لا الذي يؤدي إلى الارجاء والضلال والعياء بالله وإلى الأمن من مقرد الله تبارك وتعالى وفي هذه المناسبة أدخل إلى لقيبة إكرام أصحاب محمد عليه السلام والسلام الله سبحانه وتعالى أكرمهم وحقق على أيديهم بخير كثير وهل الله على أيديهم الأمم والشعور وبدلوا أموالهم وأفسهم في سبيل الله تبارك وتعالى حتى فتحت لهم الدنيا وحقق الله له وعده إنا أنفسنا ولدين أمر في الحياة الدنيا ويوصف الأشياء. وعد الله الذين عملوا منكم من الصالحات لا يمكّنهم في الأرض. آه. وعد الله الذين عملوا منكم على في الأرض. لا يستخلفنهم. لا في الأرض. ولا <تصفيق> يمكّنن لهم دينه ولا يتطالون. كما استخلف الذين من ولي ولي بعد أن صفق. حقق الله لهم هذا الوعد. واستخلفهم بالأرض وأقام العدل وأقام العقيبة والتوحيد والإيمان وسائر الشرائع هذا الله على جهنم كثير من الرومان كثير من الفرس كثير من البربر كثير من الأسراء كثير من الشعوب دخلوا أو أغلب الشعوب هذا دخلتهم في الإيمان على أيدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والله سبحانه قد أثنا عليهم كثيرا والسابقون الأولون من المهاجرين والأوصاف والذي اتبع من احسان رضي الله عنهم ورضوه